بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن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 بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْخَزِيرِ